واندب زمانا سلفا سوت فيه الصحف ولم تزل معتكفا على القبيح الشنعي كم ليلة أودعتها مآسما أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضجعي وكم خطا حسستها في خزية أحدثتها وتوبة نكستها لملعبي ومرتع وكم تجر وقت على رب السماوات العلى ولم